Ashaadu an la ilaha illa allah Ashaadu an muhammad rasoolu allah Ashaadu muhammad سول الله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 وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك وعصمنا فيما بقي من أعمارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واسترنا بستركا يا رب العالمين اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد الترابا من الأهل والأحباب وجميع المسلمين وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين أرزقنا سروراً لا يشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لا تزول اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا واغفر لنا وفرج همنا ويسر أمرنا وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بركةً دائمة وحفظًا من كل عينٍ لامة وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت وآمن روعنا إذا السماء انفطرت ويم من كتابنا إذا الصحف نشرت واغفر لنا إذا الموازين نصبت اللهم ارزقنا من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها وَمِنَ الْآخِرَةِ نَعِيمَهَا اللهم اغفر لنا وَلِوَالِدِينا وَأَهْلِنا وَلِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَفَضْلٌ عَلَيْنَا اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك ومَلَكَت قُلوب العابدين طمعا برؤيتك العطاء عطاؤك والجمال جمالك والفضل منك وحدك اهدنا الى ما تحبه وترضاه وبلغنا به جنتك وَجَّبنَا صَخطَكَ وَنيرانك اللهم مَصِفَ عَ الْهُمُومَ والحزَان وَمنَُّ عَلَن بِالسَّكينََةِ والسِتْرِ والأَمان وَسَخِ للَناَا حًَّا وَنَصيبَ يتعَجبُ مِنْهُ أَهْلُ الْ الأرْرض اللهم اكتب لنا التوفيق والرضا ووفقنا لما تحبه وترضاه وتقبل منا الدعاء وهب لنا رزقا حلالا واسعا لا تحاسبنا عليه وافتح لنا الأبواب واجعلنا من الأحباب يا كريم اللهم يا رازق البرايا ويا دافع البلايا سبحانك أنت الذي ملكت وأنت الذي أنعمت وأنت الذي أعطيت وأنت الذي أجلت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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يعتديلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله الله Samia Allahu reman hamida Robbena wa lakal hamida Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar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 ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا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 وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حِرَابٍ وَتَمَاثِيلٍ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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته ما دل لهم على موته الا دبه من ساته أَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ الله Om Amen ala ala ala ala ala allah in en. الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 Allahu Akbar Allahu Allah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 وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَقُمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم